بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنجَيْنَا هُوَ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ 129. كذبت عاد للمرسلين 120. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون 121. إني لكم رسول أمين 122. فاتقوا الله وأطيعون 123. وما أسألكم عليه من أجر 124. وَاتَّخَذْتُمْ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَتَدْعُونَ إِلَٰهًا وَاطِعًا وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أمد 122. إن هذا إلا خلق الأولين 123. وما نحن بمعذبين 124. فكذبوا فأهلكناهم إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين 125. وإن ربك لهو 124. كذبت ثمود المرسلين 125. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون 126. إني لكم رسول أمين 127. فاتقوا الله وأطيعون 128. وما أسألكم عليه من أجر 129. إن أجري إلا على رب العالمين 120. أتتركون ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون 129. قال هذه ناقة, هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوا هَذَا هُوَ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لوطن سوڑ مجھے لال مین مال مین پل مربج 124. فنجيناه وأهله أجمعين 125. إلا عجوزا في الغابرين 126. ثم دمرنا الآخرين 127. منين. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لَهُمْ شَعِيبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُونَ هاجرين <تصفيق> يا